شبهم في يدين ولكن غنى النفس كل الغنى وأخلاق ذي الفضل معرفة بمذل جميل وكف الأذى أشد الجهاد جهاد الأوى وما كرم المرأة إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معرفة بمذل جميل وكف الأذى في صنع ظاهر يدل على صانع لا يرى واخلق الفضل معرفة